أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذين لأسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 فَإِذَا جَاءَ أَذْعُ الْأُولَٰهُمَا بَعَثْنَا عليكم م ردَد نَلَكُمكَوَةَعَلَيهِم وَأَمدَد نكُم بِأَمول وَبَنين وَجَ نَكُم أَكسَر إن أَحسَُم أَحسَُ يأَن فكُم وَإِن فإذا جاء وعد الآخرة ليس وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة لنيتبتروا ما علوا تتبيرا